وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجن مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 مات ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرؤل الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض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 قل الا فرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر هل هم كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون مي يأتيه عذاب يخزي مي يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أنزلنا عليك الكتاب الناس بالحق فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّى الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانًا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ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 وأنيبو إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أي يأتيكم العذاب بغتتوا وأنتم لا تشعرون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 أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويُنجِّلَهُ الَّذينَ اتَّقوا بِمَفازَتِهِمْ ويُنجِّلَهُ الَّذينَ اتَّقوا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمسُّهُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحزَنونَ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 فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ آخَرُ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ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 وسيقَالَ الَّذينَ اتَّقوا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبَّةٌ طِبَّةٌ فَدُخُلُوهَا خَالِدِينَ